الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا ونبينا وسيدنا محمد بن عبد الله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 والله غفور الرحيم أيها الإخوة المسلمون لقد حكم الله سبحانه على جميع أصناف البشر بالخسران إلا صنفا واحدا وحزبا موحدا هم حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شهد الله عز وجل لهذا الصنف بالفوز والفلاح قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب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 هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا هم أهل التقوى التي هي فعل الأوامر وترك النواهي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 الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم المؤمنون حقا هم الذين إذا ذكر الله خافوا منه ففعلوا أوامره وتركوا زواجره إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هم الذين يحافظون على الصلاه هم الذين يحافظون على الصلاه في المساجد طول العمر لا في رمضان فقط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 المؤمنون أصحاب الجنة هم أهل الاستقامة على دين الله إلى الممات وأهل المداومة على فعل الطاعات فكان جزاؤهم روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير كان جزاؤهم ما أخبر الله عز وجل عنه بقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا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 أما إذا ذهب ذلك الموسم المعظم أصبح الشخص كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا نقض ما غزل وفتل ما أبرم ورجع القهقرى وقارف الفحشاء وانقلب على وجهه جاعلا أمر الله وراء ظهره فأهمل الصلاة وأصبح من أهل الكسل والتفريط والإضاعة وتلك خسارة فادحة ونكسة مردية ألم يعلم بأن الله يرى وأن رب الشهور واحد أين الحياء منه أين المراقبة له سبحان الله أبعد أعمال الصالحين الأبرار يفعل المرء أفعال غيرهم من الفجار أيها المسلمون المؤمنون حقا هم الذين ينتفعون بالذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هم الذين يخافون الوعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لأنه من لم يعذه القرآن فلا واعظ له قال بعض السلف من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع المؤمنون حقا هم الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم هم أهل إنفاق وبذل وعطاء في عسرهم ويسرهم ينفقون النفقة الواجبة والمستحبة بطيب نفس وسماحة يكظمون الغيظ على ما في قلوبهم يكظمون الغيظ. الذي في قلوبهم ولو على من يؤديهم من الناس يصبرون ويدفعون بالتي هي أحسن طمعا في ثواب الله وجزائه لعلمهم ويقينهم بأن من عفا وأصلح فأجره على الله والله يحب المحسنين ومن صفاتهم العظيمة اعتذارهم وتوبتهم إلى الله إذا صدر منهم ذنب أو كبيرة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 فيا من من الله عليه بتوبة صادقة في شهر رمضان احذر وأبشر فإياك أن ترجع إلى دنس المعصية بعد طهر التوبة وإياك أن تصحب الأشرار بعدما من الله عليك بالتوبة والاستغفار والعتق من النار قال بعض السلف علامة التوبة الصادقة الحزن والبكاء على ما سلف وعدم الرجوع إلى الذنب وهجران إخوان السوء وأبشر أبشر أيها التائب العامل المنيب بما بشرك الله به بقوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أبشر أيها المؤمن الذي صام وقام وأنفق ما استطاع وذكر الله وعمل صالحاً فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اللهم توب علينا أجمعين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم واعتقتهم من النار وتجاوزت عن تفريطهم وسيئاتهم يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحكيم العليم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال عز وجل عن عباده مرغبا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الحليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد بشر المؤمنين المخلصين في القرآن العظيم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم وذلك هو الفوز العظيم قال سبحانه وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وقال عز وجل وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فبشراكم يا عباد الله بشراكم بمغفرة الذنوب المتقدمة يا من صمتم رمضان إيمانا بالله ورضا بفرضية الصيام واحتسابا لثوابه وأجره بشراكم أيها المؤمنون المتاجرون مع الله بمغفرة الذنوب في روضات الجنات فاسألوا الله الثبات يا أيها الذين آمنوا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 أيها المستقيمون على طاعة الله بقول الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فاستقيموا على طاعة الله واسألوا الله قبول العمل وتذكروا بأن العمل والتوفيق للعمل والثبات على الحق إنما هو فضل من الله ونعمه ليس بحولكم ولا بقوتكم أبشروا يا من صمتم رمضان ثم عدتم بعد ذلك إلى صيام الست من شوال أو عزمتم على ذلك بثواب صيام الدهر قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وإنما كان هذا كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر والستة من شوال بشهرين وذلك فضل الله جل وعلا أيها المسلمون من كان عليه قضاء من رمضان فالافضل له أن يبادر بصيام تلك الأيام التي أفطر فيها فإن ذلك أسرع في إبراء ذمته وأسهل وأيسر عليه من تأخير ذلك وليعلم أن تتابع الأيام في قضاء رمضان لا يجب بل لو صام يوما وأفطر يوما لصح قضاؤه والسنة كلها مجال للقضاء ما لم يأتي رمضان القادم ومن كان عليه قضاء أيام من رمضان فإنه على الراجح من أقوال أهل العلم لا يصوم الستة من شوال حتى ينتهي من الصيام الواجب من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق علي أنه صام رمضان كاملا جعلنا الله إياكم من المسارعين للخيرات المنافسين في الطاعات إنه جواد كريم رؤوف رحيم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يؤذون المسلمين يا قوي يا عزيز اللهم إنك تعلم بإجرام اليهود وإفسادهم في المسجد الأقصى وما حوله اللهم عليك بهم وبمن أعانهم اللهم أبطل كيدهم واقدف الرعب في قلوبهم واجعل بأسهم بينهم اللهم كف بقدرتك شرهم وأذاهم عن ثالث المسجدين وعن المسلمين فيه وحوله اللهم كل المسلمين هناك وفي بلاد الشام وغيرها نصيرا ومعينا اللهم ارحم ضعف المسلمين هناك وفي كل مكان اللهم من خوفهم اللهم من خوفهم وارزقهم من فضلك واربط على قلوبهم واشف مرضاهم وجرحاهم وقوي عزائمهم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وأغني فقراء المسلمين وفك أسراهم وارزقهم الفقه في الدين واجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح من وليته أمرنا اللهم اجعلهم أعوانا على الخير أنصارا له اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب